بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك عندي مقطع مختصر لبحث مضى هذا اقوله ان شاء الله ثم نعود الى ما كنا فيه المقضع الراجع إلى البحث الذي مضى حينما قلنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله له الحق أن يخرج من ظاهر عبائر اللغويين باعتبار أنه يعتقد والصحيح ما يعتقد أن التعارف اللغوية لفظيه غير المرادف في للمر... غير تعريف المرادف بالمرادف، فك وخارج... خارج عن المخ. التعريف اللغوي الأفظية، وليست منطقية حتى ندقق في الإطلاق والتقييد. من عبائر أهل اللغة هو ما نقل إلا عبارة المصباح. عبارة المصباح في داخلها. يوجد ما يشهد على أنه تعابير لفظية ما مدقق به هو ما هو المصباح المنير ما مدقق به أنا عبارة المصباح يعني نص هل مقدار لي الشيخ ناقل أو هذا ناقص قائل البيع في الأصل مبادرة مالا مالا هل مقدار ناقله عبارة المصباح أوسع من هذا أنا وجدتها في بعض دفاترية القديمه ناقلها من المصباح ومعين المجلد والصفحة لكن كل ما فحصت في بيتي ما لقيت هذا كتاب المصباح ما موجود عندي انا الان صعب فوق ارى انه موجود في كتبي و فوق عندي كميه من الكتب ما موجود فلا اعلم هل في وقتي انا كنت داخل في مكسب من من المكاتب العامة مثلا ما خف على كل حال من عند المصب إذا عندكم أنتم المصباح المنير فستطيع أن تراجعوا المصباح المنير تعبيره الكامل ما يلي يقول والأصل في البائع مبادلة مال بمال هذا اللي نقله الشيخ الأنصاري لقولهم بيع رابح وبيع خاسر بعدين يقوم يفسر معنى بيع رابح وبيع خاسر شنو معنى؟ يقول يفسر, يفسر يقول وذلك حقيقة في وصف الاعيان يقول رابح خاسر حقيقة, حقيقة في وصف الاعيان مو في وصف صيغة البيع وذلك حقيقة في وصف الاعيان الصيغة هو ما به ربح خسران العين به ربح خسران حقيقة في وصف الاعيان لكنه اطلق على العقد مجازا يعني قالوا بيع رابح وبيع خاسر هذا مجاز الرابح والخاسر هي صفقة لانه سبب التملك والتملك لان العقد سبب للتملك والتملك جعل الرابح والخاسر مجازا صفه للعقد خب هنا الان قارنوا بين صدر العباره وذيل العباره صدر العباره قال والاصل في البيع مبادله مال بمال لو اردنا ان ننزل على التعريف المنطقي الدقيق مبادرة مال بمال ما لازم أن يكون عين بعد ذلك حينما قال لقولهم بيع رابح وبيع خاسر وذلك يعني هذا الرابح والخاسر حقيقة في وصف الأعيان عجب ألعين سوي المفروض أن يقول في وصف الصفقات سأعمل أن يكون عين أو غير عين إذا كان القرار أن يكون المبيع مال ما لازم عين لماذا هنا نجيب أعيان؟ فيا ترى لو أردنا أن نطبق على التعاريف المنطقية الدقيقة فسأنا هل نقول نجعل الصدر قدير قرينة للذيل ونقول لأنه قال مبادرة مال بمال إذن مقصوده وصف الأعيان يعني وصف الصفقات مو وصف الأعيان وصف الصفقات سواء كان عينا أو لا أو نجعل الذيل قرينة للصات ونقول مقصوده بمبادرة مال بمال يعني بعين أو نقول العبارة مجملة لأن الصدر والذيل اختلفا مجمل ماذا نقول؟ ليس هذا أوضح شاهد على أن أصلاً صاحب المصباح المنير ما كان بصدد التعريف المنطقي الدقيق إنما كان بصدد التعريف اللفظي هذا كشاهد على ما مضى الآن نعود إلى بحثنا. قلنا نحن انتهينا إلى كلام أستاذنا حيث ذكر السيد الحكيم رحمه الله ذكر في منهاج الصالحين معنى بايع قريب من معنى المبادله كأن استاذنا كأنه أراد أن يشرح معنى قريب قريب من المبادلة شو معنى البيع ليس هو المبادلة ليس البيع هو المبادلة فيقول أصدنا كأنه أراد أن يفسر معنى قريب يقول مع اختلاف بين نظريه طرفين مو كل مبادلة بيع وانما يجب ان يكون اختلاف بين نظري الطرفين بحيث يكون نظر احدهما الى المال بخصوصه يعني يقول المشتري يخصوص المشتري نظره الى المال بخصوصه يعني جوعان يريد خبز او باردان يريد فحم حتى يشعل النار او ما شابه. ونظر الاخر الى ماليته يخسر البائع البائع يريد ان يحفظ ماليه المال عنده يخزن الماليه ما عنده حاجه فعلية حاجه عمليه بالنسبة للعين المال الدرهم والدين شي شيء بالدرهم والدين الدرهم ايضا هو مقدمه بعد ذلك ليشتري شيئا بذلك وأما اذا تساويا في النظار فلا يطلق عليه البيع وإن كان مبادله إذا كان كلاهما هدفهم خزن المالية كما يغلب في تبادل بين النقود الأجنبية بعضها ببعض مثلا أفرض الدولار مع الدولار الأمريكي مع البوند الإنجليزي مثلا من نسبة اللي إحنا, إحنا, إحنا, إحنا لا امريكيين ولا انجليزيين بحمد الله هذا التبادل عادة كلاهما يكون النظر في ذلك الى المالية لا الى المال او انه احيانا النظر في كلا الامرين الى المال كما في عقود المقايطة تبديل الخبز باللحم كلاهما ننظر الى المال إذا تساوياث النظر فلا يطلق عليه البيع وإن كان مبادلة هذا كلام أستاذنا هذا الكلام أخذه أستاذنا من أستاذه السيد الخوي رحمه الله فإن السيد الخوي له نفس التع... يعني نفس المضمون ما أقول نفس التعبير نفس المضمون جاء بشكل شوية غامض مقتبب في محاضرات مع السيد علي الشهرولي وجاء بشكل واضح ومبين في هذا كتاب الشيخ التوحيدي محاضرات السيد على الشارودي الموجود عندي يعني من الطبعات القديمة، الطبعات الجديدة، سأنا صعدت فوق هنا الطبعة الجديدة أنا جايبها هنا ما موجود يبدو أنه ما مطبوع أو مطبوع ما ماهي إن الإخوة اللي ما أدري، لكن أنا عندي في بالبيت الطبعة القديمة. محاضرات السيد علي الشارودي المجلد الثاني صفحه 29 الى 30 هذا موجود عندنا المطلب مع شيء من التواء في العباره ومصباح الفقهاء مال التوحيدي هم الموجود عندي على الطبع القديمه الطبع الجديده ما موجود عندي الطبعة القديمة مجلد اثنين صف تسعة هناك بكل وضوح يشرح. إذن أستاذنا هل فكر ما أخذه من أستاذه رحمهم الله أما الذي أقوله أنا هالتمييز بين البائع والمشتري يبعد بعيد عن ذوقي. ذلك يعني لا أضايق أقولها قبل لا أضايق في تطبيق هذا التمييز على عنوان الثمن والمثمن هذا ما أضايقه نسم نقول الثمن يقصد به ما يحفظ المالية الدينار والدرهم شي سوء يحفظ المالية والمثمان ما يقصد به المتاع الذي كان بذاته محل حاجة خبوز لحم الأمكة الأخرى هذا لا بأس به لو أن أحدا قال هكذا ولو تساويا افضوا البونت مع الدولار أو خبز مع لحم لو تساويا فكلاهما ثمن وكلاهما مثمن بعد تمييز بين الثمن والمثمن ما موجود كلاهما ثمن وكلاهما مثمن بحدود مصطلح الثمن والمثمن اذا نجيب هذا الفرق لا بس به اما بحدود مصطلح البايع والمشتري نحن ماذا نفعل مع كون بيع المقايضه بيعا شائعا في صدر الإسلام وما قبل الإسلام عجبا ما كانوا يسمون بيض اصلا اي البيع المألوف قبل قديما كان هو بيع المقايرة هذا كان البيع المألوف وفي صدر الإسلام كان متعارفا، وقبل الإسلام كان متعارفا، فنقول هذا مبيع يصير اللوq الأورفي يقبل هذا، ثم ماذا نصنع ببيع الصرف الدينار بالدرهم، بيع الصرف كان متعارفاً وله أحكامه في الصرف الأحكام ويسمى ببعض الصرف بينما عقادة صرف الدينار بالدرهم خم متساويان من هالناحية من ناحية قد يتفق أنه لا الدينار باعتبار رهب مثلاً هذا جعل متاقاً قد يتفق أنا ما أقول لكن على العموم بشكل غالب في بعض الصارف متماثلة كل منهما يحفظ مالية المالية اللي يريد يحفظها هذا ضمن اعتبرها هاي خردة مثل ما ما في زمان الثمن الكبير بدل ال الدينار بدل بدلاراه مثلاً أو أبو ألف ثومان نبدله بدل عدد من أبو خمسين ثومان شبيبة هذة كان عجباء نقول هذا مو بيع بيع الصرف مو بيع هو دائماً يعبر عنده بالبيع بالبيع الصرف إيه خوب صح يمكن يعني هذه الأمور كلها ما تصل إلى البرهان المنطقي الذي لا يمكن أن يطش في خجول مجاز، بس ما أدري هل يعني تقبلون هذا شدك إحمن وجه انا خو بيع. هذا بيعون ومعلوف وتعرف اسم البيع عليه ونقول هذا مجاز كله، وكذلك بيع المقايضة بيع معلوف ومتعارف في سطر الإسلام وفي وما قبل الإسلام هم نقول مجاز ما أدري هذا النقاش اللي عندي في هذا الكلام. خب ما باقي عندي من الشيء الموجود هنا إلا كلام أنا نقلته من كتاب الوسيط للسنوري. هذا هم إذا اليوم شنوه اليوم أربعاء ها؟ هذا هم إذا نكمل حتى نبدأ من يوم السبت إن شاء الله ببحث المعاطات إن شاء الله السنهوري يقول البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي. ما يقول البيع ناقب يقول يلتزم به البائع ان ينقل ملكية شيء او حقا ماليا اخر يلت بالبيع يلتزم المالك ان ينقل هم كأنما يلحظون البيوع التي هم كأنما يرون أساساً أن الناغل متقوم بالقابض أساساً كانوا يرون أن الناغل متقوم بالقابض والإقباض وعندئذين والقابض والإقباض مدائماً ممكن مثلا في بيع الكل القابض والإقباض على نوع ممكن أو شيء أبيعه لك ثم أروح أشتري وأهيء أو أزرع وأرتب هذا كيف يخرجوها؟ فهذا الشكل قالوا قالوا عقد البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ثم يذكر هذا التقنين المصري يحشو عن التقنين المصري ثم يذكر يعطف على التقنين المصري التقنين المدني السوري والليبي والعراقي واللبناني وينغل عبائرهم مما يعطي نفس المعنى او قريب من هذا المعنى ثم يقول ويستخلص من هذا التعريف ان البيع عقد ملزم للجانبين إذ هو يلزم البائع أن ينقل يلزمه أن ينقل مو بالفعل لا ينقل يلزمه أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر ويلزم المشتري أن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا كأنما النسيئة مثلا هذا مو بيصار يعتبر الثمن مو, مو نقدي ويستخلص منه أيضا أن البيع عقد معاوضة فالبائع يأخذ الثمن مقابل للمبيع والمشتري يأخذ المبيع مقابل للثمن ويستخلص منه كذلك أن البيع عقد رضائي يعني المراضات كافي مو من قبيل بعض العقود اللي لابد من صيغة معينة كالنكاح مثلاً او ما شابه لعقد رضائي إذ لم يشترط القانون للعقاديه شكلا خاصا فهو ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين ويستخلص منه اخيرا ان البيع عقد ناقل للملكيه بس ناقل للملكيه يعني شنو هم يفسره ناقل للملكيه فهو يرتب التزاما في ذمه البايع بنقل الملك البايع عليه ان يلتزم بان ينقل في المستقبل التزام في دمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما هو صريح النص. خب وما أدري الكلام ما له مفصل أذكر كل الكملة يقول التع يقول التعريف يبين أنا رغم أني مختصرة يعني أنا خاضف كثير من عبائر مع ذلك هو مفصل يقول أن التعريف يبين في وضوح أن الثمن لابد بد أن يكون من النقود. وهذا ما يميز البيع عن المقايضه في المقايضه كلاهما متاع لكن الثمن لكن في البيع يجب ان يكون كعلم المقايضه استفناها من البيع هذا مو مثل كلاهما متاع لكن في الثمن في البيع يجب ان يكون الثمن نفدا والصرف ايضا يميز عن الصرف لان الصرف كلاهما ثمن في الصرف بينما هذا لا ويميزه عن البيع في الفقه الإسلامي يقول هذا القانون تقنين أو هذا الاصطلاح يميزه عن البيع في الفقه الإسلامي ففي هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غير النقود يعني يقول في الفقه الإسلامي المقايض بيعون يصح أن يكون الثمن من غير النقود فيتصعها سؤالا يصرح يصح ان يكون ثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه ليشمل البيع المطلق هذا البيع نقول بيع عليه يشمل والمقايضه والصرف والسلام يصرح يقول هنا ان في الفقه الاسلامي بيع ولعل اهم تطور في تاريخ البيع هو تطوره ليكون عقدا ناقلا للملكيه ثم يشرح يقول انه بالتدريج طوروه وجعلوا العقد ناقلا للملكيه بس كيف يجعلون العقد ناقلا للملكيه بينما الملكيه متقوم بالقبض في نظرهم في القبض فكيف يكون العقد ناقلا للملكيه يقول صار بنهم يكتبون كتاب سوري في السند في سند البيع وفي شيء من يكتبون يكتبون وقت تم القبر بس بينما لا قبل ولا شيء ما صار يكتبون وقد تم القبر من يكتبون وقد تم القبر يتم هذا فأصبح القبر امرا سوريا وفي الحقيقة البيع صار ناقلا بهالشكل يقول هذا آخر تطور حصل لديهم ان البيع لم يكن في القديم عقدا ناقلا للملكيه فقد كان البيع في القانون الروماني لا يرتب في ذمه البيع التزاما بنقل الملكيه بل التزاما بنقل حيازه المبيع الى المشتري قديما هذا من يشتري بيت يريد مني ان يحوز البيت والتزمت الا ان اجعل البيت تحت حوزتي اما ان يصير ملكه قد يكون هناك مشاكل هذا بعد في انحصار الورثة أو في مرد شنو مشاكل من القبيل ما ممكن نقل الملكية له لكن كانوا يكتفون بالحيازه إلا هذا اشتراض المشتري على البايع أن ينقل له الملكية إلا أن يشترط عليه أنه لا مجرد الحيازة ما تكفيني أنا أريد أن يكون ملكي وكذلك, وكذلك كان الحكم في القانون الفرنسي القديم فكانت الملكيه لا تنتقل فيه الا بالقبض، ولكن مراحل طويله من التطور في هذا القانون انتهى الى ان يكون القبض امرا صوريا بس يكتبون وتم القبض هذا حتى يتم انتقال الملك أمراً سوياً وكان يكفي أن يذكر في عقد البيع أن القرص قد تم حتى تنتقل الملكية المبزوعة للمشتري وقطع التقنين المدني الفرنسي في سنة 1804 آخر مرحلة من مراحل التطور فجعل البيع ذاته ناقلا للملكية إذ رتب في ذمة البائع التزاما بنقله إلى المشتري ومن ذلك الحين أصبح البيع ناقلا للملكية في التقنيات الحديثة ويقصد لأنهم يكتبون تم القبض هذا تم القبض يعني صار بعض الملكية ومنها التقنين المصري السابق والتقنين المصري الجديد وإن كان أنا فقط شاهدي ذكرت هذا كشاهد على هذا الكلام الأخير ماله يقول وإن كان الفقه الإسلامي قد تعجل هذا التطور وجعل البيع ناقلا للملكية قبل ذلك بدهور طويلة بعد ما قيل أنه الاسلام حتى وقد تم القب فما يحتاج يعني يقول وقد تم القب حتى هذا ما يحتاج على كل هذا بيانا حينما واحد يقرأ هذه يحس حقيقة بعظمة نظم الإسلام والقوانين الإسلامية وأنها هي النظم المترقية وليست هذه النظم المضعية بهذا المقدار نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله نبني على أنه يوم السبت نبحث نبحث المعاطات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته